Book 2 76 Sittatun wasaboun Niečo zdôvodniť Dvojka Ibdá ul Prečo si neprišiel لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تأتي؟ بول خوري كنت مريضا كنت مريضا ني پريشيل سوم پريتوژه سوم خوري انا لم اتي لاني كنت مريضا أنا لم اتي لاني كنت مريضا پرچو <تصفيق> Limeve hie lem tety? Bola unavená. Ken tábena Ken tábenna Neprišla, pretože bola unavená. Hie, lem teti. Lihe Ken tábena. Hye lem teti. Li enhe Keneth preczo لماذا لم ياتي لماذا لم ياتي لم يكن عنده رغبة لم يكن عنده رغبه لم يريشال برتوجي نيمال لم ياتي لأنه لم يكن عنده رغبة Prečo لماذا لم تأتوا؟ لماذا لم تأتوا؟ سيارتنا معطلة. سيارتنا متعطلة. Neprišli sme, pretože لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. لم نأتي لأن سيارتنا متعطلة. Treccoti لماذا لم ياتي الناس؟ لماذا لم ياتي الناس؟ Zmeškali قد فاتهم موعد القطار. قد موعد القطار. Nie prišli, لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم برتشو لماذا انت لم تأتي؟ لماذا انت لم تاتي نسمعهم لم لم يسمح لي Neprišil jsem, alebo jsem nesmel. Lam áti, li enni lam yusmachlí. Lam áti, li enni lam yusmachlí.